أ ه م شيء أ ن تشتمل مكتبتك على المصنفات مصنفات أ ئ م ة ا ل س ن ة وكابر اهل العلم أ ه ل الاجتهاد والفتيه الذين مذاهبهم منضبطه ويغنيك لو جمعت في مكتبتك كتب أ ئ م ة ا ل د ع و ة شيخ ا ل إ س ل ا م بن ت ي م ي رحمه الله شيخ ا ل إ س ل ا م بن قيم رحمه الله شيخ ا ل إ س ل ا م محمد عبد ا ل ل ه رحمه الله وتلاميذته واحفاده هذه لو جمعتها تكفيك في جميع فنون العلم ومن أ ن ف ع شيء م ج م و ع ة الشيخ محمد عبد ا ل ل ه رحمه الله ا ل طبعتها ا ل ج ا م ع ة ج ا م ع ة ا ل إ م ا م محمد مسعود قبل ثلاثين س ن ة فهذه مصنفات ا ئ م ة ا ل د ع و ة ج ا م ع ة للخير كله و م غ ن ي ة عن كثير من الكتب و فيها س ل ا م ة من أ ن ك ت ق ر أ شبهات أ ه ل البدع و ا ل أ ه و ا ء فيجمعلك تجمعلك هذه الكتب أ م ر ي ن ص ح صحة الاعتقاد ورد شبهات اهل الاهواء ومذهب ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله والراجح فيه ومذهب ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله ليس هينا ترى مذهب الامام احمد فقه م ق ا ر ن لها ق و ا ل في ا ل م س أ ل ة قولان أ و روايتان ثلاث روايات أ ر ب ع روايات كل ر و ا ي ة و ف ق ه ا مذهب عالم من العلماء لك هذا واللي طالب العلم يعرف الراجح الراجح من أ ق و ا ل الامام احمد والاخير ف إ ذ ا جمعت الكتب هذه أ غ ن ت ك عن كل ما سواها من ا ك ت ب ومن ع م د ت ه م مثلا في التفسير يقولون إ ن ن ا نعتمد في التفسير على تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله وعلى مختصره تفسير ابن كثير شوف كلام عبارته د ق ي ق ة جدا هذا المعتمد لانه متفسر ي ل أ ن هذه التفسير ما فيها ش ط ر ولا فيها نقل كلامها ا ل أ ه و ى والبدع وفيها إ ن ه في تدور على معاني التنزيل ففيها توسع فاذا جمعت كتب أ ئ م ة ا ل د ع و ة إ ض ا ف ة إ ل ى كتب ش خ ص ل م تيوب بن قيم رحمه الله ضبطت المذهب ا ل ح ب ل ي الذي هو أ ق ر ب المذاهب للحق في جملته ل أ ن ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله أ ع ل م ا ل أ ئ م ة ا ل أ ر ب ع ة هو الرابع منهم اعلمهم ب ا ل ع ث ا ر ل أ ن ه اجتمع في زمانه ما لم يجتمع قبله من حفظ ا ل آ ث ا ر ل ح د ي ث المرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم و ا ل آ ث ا ر ا ل م ر و ي ة عن ا ل ص ح ا ب ة والتابعين و ت ب ي ي ز الصحيح من السقيم بعدين أ ص و ل ا ل إ م ا م احمد رحمه الله ق و ي ة جدا ل ن ه أ ق و ى شيء عنده ا ل ق ر آ ن العظيم ثم ا ل س ن ة ثم عليه ا ل ص ح ا ب ة و إ ذ ا اختلف ا ل ص ح ا ب ة أ خ ذ من أ و ف ق من أ ق ا و ي ن ه م ن الكتاب و ا ل س ن ة ثم بيروا عن التابعين فهو اعلمهم ب آ ث ا ر ا ل ص ح ا ب ة والتابعين ت ا ب ع ي ن فهو فقيه محدث وفي نفس الوقت إ م ا م س ن ة ثبت الله به المسلمين عند ا ل ف ت ن ة كما ثبت الله به الصحابه رضي الله عنهم و ا ل إ س ل ا م عند ا ل ر د ة و أ ي أ ح د يزهدك في مصنفات ا م ة ا ل د ع و ة اعرف أ ن ه بين أ ح د رجلين إ م ا جاهل لا يدري ان الصيد في جوف الفراق ويحرف بما لا يعرف و إ م ا صاحب ه و ا ء وبين البدعه ومبتدعه لا تتردد أ ب د ا ل أ ن أ ئ م ة ا ل د ع و ة رحمه الله عليهم وفقهم الله عز وجل لتحري الحق وتدوينه بدليله وحسن الاختيار و م ر ا ع ا ة أ ح و ا ل الناس ومراعاة تيسير العلم و ت ك ر ي ب ه لصغار ا ل ط ل ب ة وعامه المسلمين وحسن ا ل أ د ب مع اهل العلم في زمانه وحسن ا ل م ذ ا ك ر ة و ا ل م ن ا ظ ر ة فهم ن م و ذ ج يعني م و ذ ج يحتلى وكلامهم يفسره يفسر بعضه بعضا ف ا ل م ت أ خ ر يبين مراد المتقدم بالكلام داود فتجد هذه لو انك اطلعت على الدرره ا ل س ن ي ة ر أ ي ت كيف انهم يبينون مذهبا ن ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة في م س ا ء الاعتقاد بيانا شافيا كافيا كيف انهم ردوا على ا ل أ ه و ا ء كيف خرجوا كلام ا ل أ ئ م ة المجمل والمحتمل و بينوا وجهته و بينوا ما يبينه فالمقصود أ ن ك عرض على هذه الكتب بالنواجذ و أ ي أ ح د يقدح فيها أ و يزهدك فيها أ و يصرفك عنها اعلم انه بين رجلين لا ثالث له اما جاهل لا يدري ما في جوف الفراء و إ م ا إ ن ه صاحب هواء